ديشيني اوروان اپلے ہزاران ہزارانی محقات فاء ادھینین کارکام تیندا ٹھیک ریک باندا زیک فباستقرا دي سياسه 10 متره و انما اذا روان هر قام لمسيره معين و سرى ألن جم أي يكي يكى يكى أوان حركتي دستاي واحد جهاني يكي يكي أوان بس داي واحدي جهان يا تحقق يا عطا ولن يشتني يكي سيد هيوانا بشران جام جزء خيان نغيشني ام بس داي واحد بس شران ليالي خولي بس دا شران جامي جهان يا فين فقط هيا اروانین لم کاطلا کا زارن زار و باری کیا ایا حركتيك تايبتك و دريك معينة وحركتك حركتيك بيوشعك منبترماني خالقي عامر منبرو مصير سرنجانيك حركت برو اوجي مقتزاي اني بيت حدو حكمتي بيت عيان خالقيا ولنهاو كاروانا بشيك لماخلوك كاني كاللو استعدادو خصوصياتي كالتيان بخشوا عوان بشيكي قوي علم يعني خوانا اي ناسين ري فق عركتي هما هنغ لغل سائري اجزائي جهاني السيا وجاك اذنويل للري باطل و انفراتي للمسيلي قافلي قوره وانا ي كستي بينشو جهانينيك كامل كأخواي خالقي جهاني هستي مخلوق محمور واخذي انساني مخلوق محمور والروابطي أمان بيك ولو و هواناي ناسي حركتي كخيرا وابا بكري وجولانا ويبكا تشهروا ابا توريلي بكري وهو داراي قوي اراده وانتخاب دواي وجياك ابن ويان لباد وشرب وانا اي انتخابي يتيك بدو الريح يا الريح حركتي هما هنقلص يقلصا اهلي ازاي جهاني اصل مشاع ويا لادان لمسير وشلون برا وصرنجامي تاريكو فرطا حفش يا ريكي اجتنب خلاح وفوز وصعادة أبدي ويا شو بلو شخاوتي أبدي وقرفت أرهون ب زاو فعدا في انحراف لما سيلي يا ريكرا ونطرف الخالق أمره وما شاكي اندنو أوقاف بهزار هزارانا بشكل مخلوقات داري أمسيسياتي وبتناسبي وجودي أمانا أروانين كخالقي آمر بإذافي أمري في وتكويني صابرك بالسوالي فقدى سن خاص لها هو كم مخلوق ضاع المبائره لنا امريكي تشريعي صادر صدرك ا ري خير لا شر باطل يعني وا في بعض كفوا يعني يكبرينش هاك. جاب. بعد ذيك لام نو على مخلوقات. قيل أن راجع هو هدايته و. لیانیش کلبین بشی تسکیری و بشی افتیلائی اختیاریان دا انا خضور انا ہما ہنیو برخود پیشے و هاورے لگم سائری مطلقات شونو اچھن دروس رنجان کیا اکرام اما بشی کی لبر انتخابي حياتي دنيا حاضر نبونك رايح حق الخير انتخابتن لما في لي حركتي كارواني لا ينداو شو برو عيك كاذا لو في قرب كاربون با او ايكا في عيتي لناو ام مخلوق باع المبائر لنا إنسان اذين كم منزلتك اوايه يكا هل شي ولا اسمع مكان ولا زويدا بشتي بجورك هل قتلاوه لا بهيكن كميه وكيفيه ولا استعداد وخصوصيته ولا حركت بروم مصيري معين دا كالخزنتيا مسخر بنبوعو كلا حركتي اللري تكليفو انجامي وظيفه اللري بتحقق قيام دني تكليفي خلافت دا بعنوان امكاناتك لازمك في الاستفادة عنك متقابلا بينك ظاهر باتني جوريك خلق وك فانايا لسر استفادك لو إن كاناته أخذنا الدنيا منك أعيره متوجه بينك إنسلا في أفرادك إلا إنسان بأو منزلة وان لريك وفاتي خوشك بوريا برون لساني حالها واركها كخلقي خوما بأو عنو خصوصياتي ظاهر وباخنو و تسخيري همو اواني كوان لااسمان زويان هومان فو تو زي فاي او باطلى اوانيك باو جوزي اوا اما بريت رايك هاوسي هومان لفتاما زي اكاد اوانيك دواي اويك خالقي امر هو افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون زي ان تكون زي ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل نميت كيفيات ولا استعاده خصوصيه الدروندا ماوا خطرين كحركه اكتيبه واهمال عن قانون حركات السائري اجزاء امدس كيواقلي الذهاني شخصيه منده وبرو ترنجاني بياليكا الحركه فين بدون و حركة أكاين وكأويك هم خلقي خمان وهم خلقي أويك الأسماع كانوا زريا يضو تفصيلة بيتها يوجد أساسي بيت حكمته بيت آوها النسبته كبزباني حال موزع جديد افتادي من حرفي الانسان علاه خايف خالق الامر يدني اگر بيتو او سكونه من حركه اگر بيتو يقتى ان يكنكا بو سكن سا كنوي عمل دياره ابيت في مزايعه نار وادي اسيدي او خلفي سماوات الأرض ما بين دماؤ خلفي تنكار دون مخصوصيات والباطلين دي قائد سبحان الله واي خالفي آمر دور لويك تنترين كار من لسد خوشي و بطلان دام دور لويك كاري بأساس اساس ولي طايقك راضينا بيتك ام مخلوقا منحرف بيتي او جهل ورحمتي يشترد المخلوقات كانحراف الذي نرى له في فكر الكاستي او عن روايه جدا ثلائي و اوسفي الفلسفه المعتزلي او ان كفواك في وصف الانسان بالاشتات بشجارك توي و لازم بو اوي كإنساني في بيته و يا إتمام كذب وقول ليك هدايتي نوري اقجاي وانا جباره تجديدي اكر دوا و تكراري كر لبان ترين درجة صلاحي خوي خصم زحمة غنج ومقتزاي رحمتي بقابة هالباني رحمتي ومقتزاي عزتي سراري بقريدة نافق كاراني نفدراني نارواب على إحفار في توجه, أم توجه بام مطلبات توشني اكا توكا نار دني هدايتك نار دني امرك تشريعي كا انسان مدحرفي في بيني في توسع لي انسان هما هنفكا لقل موجوداتي ام ارتقي في كل ذاك خاص جار به تلك الشكيا لولي كان لديه بني لولي و تو كان ليه لمغيني اجزاء تلك الواحده عانيه اسيا و بو اوانيك حاضرنا بيننا والصري الخامس حجت کا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 علم حكيم او نسبهنا روائي قبور كا ك انسان منحرف بزباني حال بموزعه لي كان تلاي كخلقي مخلوقات هموي فوتو دي او ديف اما هرقز وحاذرني كا نسبهك و براسي اوها نسبت ايك زور قولة لوانيك وقت او اسمان كان لسر والدلس بن بدافيا و لبر جمري او اسفتنا و رازينا بيتك أو قبول ساتو تأييد ناسا و او مساله تاييدي او أو شنيك قوري لماك إخاب الضاء الكارو باء أهلي فطلان بدرعت قلم لملا ونار بلي أم بي فلا يتشريعك فو بدرقي فدلمة درس بو النازة أهميتها كساحة مقدس إخاب Haqakaaka wa'lamaka awaha nisbakiaka lai buddhariha Shaniq Aaw شنك ra منكر ya لم لا isbaki Aaw ma'arifah awa na'az Aaw ma'arifah awa na'azam Aaw ma'arifah awa na'azam Wabaraaswi و كاركاني خالقي عامر لكيك لك لك غورت دين شانو كاركاني بيت ا هدايتو هدايته ام بالتشريعي لا انحرافي بشكل انسانك انا بويان بلير و زمانك و آوها رحمتك آوها هدايتك لترفي خواهيك براسي زمانك ممتاز زمانك كأكل و شائز بيكت بياري و مش دار بكريب اويك اواني وا هدايتي خالق يا الازمان استغيث بك انه وين حق خير طواني مشان هل او زمانيك اوها شنو امديكي جوه छाया في جوه اللباب شع وحرجارك أغنواب صار روجي أو زمانا كون وزيري عظمتي أو نعمته ساسي خايل سركني تجديدي عهد لسر أو نداية لغا الأوض اولا فالكوره للسوره للسوره بياني عظمتي الارضيه او واخترك كاخرين برنامي هدايتي تشريعي الامر ابتلاء متى سيكف بحاكه الفارد ابو الحسن دو اويكا لعمركي دريج لعمركي ام جهان است اذا النقش في حدايه يداني خاصه راني هدايت وقت سجد بسر خاصه راني گمرا او بغريسة <تصفيق> انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلعي الفجر سلام هي حتى مطلعي الفجر جاب بو تفصيلي أمت وذاك باب شينا السر ايه كانوا توزيع في لا جندي اولي سلك و لا اله بتأكيد أن ان بيانك تشعر اوه متلحكات اعلمات و درنتيجات خوي با عظمت و با عظمت و اوه ك سزاواري و اوه كبس و غي جمع تعبير و لعيني با عظمت و اخاته قلبي صانع إنسان او ايواء أم ايه اجلسيه لا اول كلمه اياك تصوري عزمتي خواي كولاك جاء دواي اما اواه جينيتك او نرى ومان نار اخواره او ايواء بحثي نار اخواره كريت بصورتي مطلق تنحان الظهن بولايا او ايو نار ايو نارد ما بي مرجعيك بو زميري انزلناه ذكر بكري ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل منزليك اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون فراسي اما الشريك خضرا النار نورها تنزل وقد بو اشتيك نادي بكار من ديارك معناه أو اشتيك من الجي به انرخوار و بوکسک لوج ک بردا دست نمی‌پینجی که لداس پس یا قرآن بدريب به نخوار و استاد زیر و کبکار برا و بو ادایت قرآنی او جینت کم ادایت بانترول وی کتوابی استاد دشانی باندغاني خواه اقريش بيك و جنبه تواز بتواني تسراسي في قيادك خواهي بخواهي بان تربو لويت كريمسان خواهي بتواني الرئيلي كريم و اللبر اوه لازمو كخواب بياني تخوار اوه لدس قصير انسان اقراري بان يا هل أول شو التأكيد كا إنا وبجملة اسمية إنا أنزلناه وأذانك تأكيد كردنوي كلامك وقتك بجواك بسر كان يا شك دليانا بيت مثل بومة وذكر كلام بياري أكاد يا لا موزعي انكاره وكأويك و هل زورك زوريك لافرادي بشر و موزع الشك يا انكاره نسب أم هداية. ام هدايتك سيبا اخوان نار دير جفوارا وانا و كدر نتجي بجاية كتأكيد بكريتا وكبراسي ايمانا بمانه فارا جا لشوي قدرا قدر يعني عند اعزا قيلي بنا لشوي يعني لو شواك اما يك يكي اوشتانا وابو تكنيني بنشيديني انسان لازم ويك يكي او حرمانا نكبو جهتي في رسخي داني انسان دا حركتي لازم عند زمن قدام حد مرض بان ودياري كان مشخصنا او شوي ا امام النار ذقاره والشوي او كاربو شوي او بو كهرج كوابو انسان لا حياه يا بعنوان خليفه لازم لهداية قشتي هنده زیبودیاری دکری تو حد مرزی بومش خاص بکت جابک دن، بک دن ولیک و بچورک و هابن کوخته ک تحیلی انسان درن تکلان نب نفجارن بیکار ولكن افضل ان يكون لك افضل ان يكون لك جاء ان يكون لك افضل ان يكون لك افضل ان يكون لك افضل ان يكون لك افضل ان يكون لك يا مطلبك هي أن موردي مسبدان كردارك وداري أجزاء درجات بالزمان معين وقت كسر إن را ساعات يكو يك دقيقة من نانم خوارد أو رروش ناشتك أشقرا يكا معناي أوانيا يعني كدروس لسر يك دقيقتها هلأ أو يك دقيقة نانم خواردنك تحق في حياتك الظوطة بلك معناي أويك بس فيكر دنيبان نانم خواردن دن لسر يكو يك دقيقات جاءت الردامةك، وانتهاء كاركا أو بهر كارك بثيوك، كار وهاك رنغل يكد دقيقة، هل لو محدودات ثابت، هسيف أنا مثلاً سنة دقيقة توك شيء، هست دقيقة وحدة روجت زيادة. وقتك نسبة نقارك و درجاتك درجاتك، اجزاء، اجزاء، تجربة لزمانك معين تنهج تكاية او سكة او زمان مبدئي او كار جائد تاكي تودكشي او كارك خويا زارك وقتك ليرا افرمي لو شواعه من نارد ما نخواراوه أو فقد أولا قينات كأو شوى مبدئي ناثن اخوار ويهم منزلت أولا وى لنا و تواوي أوشتانا واخوانا روية اخوار وبو هدايتي انسان بانترين يعنى بجوري كبه أوي كناوي ببرئت حربا كنايج وقته اشاره بو بزميل اشاره بو ذهن زهن بو بيدي أو اولا اول نذكر لك الوقت وكا بحثنا و اخبار ويكري من ذلك اي بصيغه جمع بس صيغه دال اللي سرعزمتنا من خويه با اول عزمه يخي دركا و ويخاطب رشا جاءوا اختبر من ايما ادم عزمتو او تارمانك. بوأويك شتيك طبيعي بيدوام إنسانة كأو عزمتات وانيم كارك. بل لا أو شوا أم منزل دسي أن أم قرآن دسي تبغا عبد فارو فاتسي فبن جاء فارو. جا أميكن للشوي أن دا زقير يا بو تسيلك وثمان أ أمندسي كربا نازل بنا فارو معنى هو كمحتوى منزلية أو أنداز أوشتاني كأنداز غيري كرا يعني أو كوتمان أو شوى شوي أنداز غيري تواوي أوشتاني واللزميلي هدايتي بشرا لازمن آآ منزل آآ فس أو شوى شويك وكا دياري كرا وقو أميكا تواوي او اشتامي و بشر لله نزول مزول قرآن بولاوته قيامت لا زميه لزمينه هدايته دياري بكره و مشخص بكره لزميني بينشو عقيده جزئي تل المسألة دياري بكره و مرز بنده بكره لزميني احكامه او حكماني و تغيرات وتحولات زمان ومكان أحوال يعني مش تحولات زمان مكان احوال دخالتي في انا كارب جزئي ديالي مشخص فكرين و حكماني و تابعي تحولات زمان مكان أحوال اوانا كليات كيان قواعد كليات كيان كتحولنا نا مرض باندي ومشخص بكريم ولقال اوانجها الزوابتك بنير ريتك لها الزمان ومكان وحالك اوانيك التوانايا هي بتبعية لو زوابتك بتوان لو كملياتك جزئياتي بأن زو مشخص لأحكام متناسب لقل او زمان ومكان مخصر إستغلافك ودى النتيجة هوالي أوشتانيك بو إنسان متحلى دوراني خلافتيا مقشتي حقمي مشخص بمرز بندشتو دياري كراجبين وما أدرا كما ليلة القبر أدرا لك كلمة رايتها عم بالافاده برايت يعني اويك انسان حولت ذا ريگه بكي اويك اشتي بزاني يعني زانييه كنيزه اا انه اويك تدبيرو حلو فيرك زنب و قويك انسان كويس فارس و فارس شباب اويكه ما صار هيك توجيه توبلي دا بيجي يا قسمي شي ابو تدير فبين مشان دعوه توي جانا كوكب ويك ليله القدر شي يعني حقيقتي او شواه او هاي ك شي قدرته وقوهي هيج تيك ناتواني كبتوينشان با هيج ريگيك بو ناسيني حقيقتي او شوانية و هيج سببك نيك بتواني أخذي بكي بتواني توسولي بكي بو او حقيقتي او شوائفة بكي جاء أمنورك يا كبشراء هو دركي حقيقتي أو شواه يوم غرمه خومن گوشك ذو بيانته باخومن معرفت من 1000 شهر شبي قدر شبي عند زغيلي ثواوي اوشتان أن أو يوابو انسان لذمينه اذا يطال زمن كلمة هزار بو تفسيره نبو التحديث دلوس هزار يعني بو أو سكة قريب جانه وبس شوي قدر باشترى لا زورك للزمانك اخر زور وقت وقاح العمري بشرق مانهاو صلا مانو هزاران مان يجبو بزرة و. لبر أمريك وحدي نبوا، لترفي خاو بريارك ونار دني هدايتك ندره هدايتك نهت بقوه إنسان لو انحرافك جرينت وهو ما هنيدك لجل سائل أفرادي قافلكا، زورك، لمقاطع تاريخي عمري بشربونك هذا سيج. أهم ترنا حادثة نزول يوم القرآن إجتانا رويناها. ده. شون ملاك لأرزيا بي زمانا كيفية النظر به حقيقة حادثة كلكتانا روادا والملاك كمية من أو شوي وا آوه ها كان ريكيا انجامي قلتو دسي كدبا آآ انجام بون روشنك باش ترى الهزار مان لوان الواق خالب والآوه جا استع تصويري أكام تصويري أو شواء جت تشكيلات يكرك كوز جت تشريفات يكرك خرابو اوويكاب او منزله او قرانه كفرجيش دتيايا انها زي ذيليك راوا هات اخبار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أصله تتنزل وكيف يعني لما تخلق ومزارعه كراو مزارع ما بتفق البو تدرج هيدر التدرج هذا الحوار. ملائكه جمع ملكا من اصل كلمه ملك ان ري شيءك كزماني جاوين و اولوكه بحياه هذه الايام بركن وقتك ايامك اغاني تقدم ايليتوك وكوي اجراء للعدنيه ودرنا في جمع ملائكه يعني ايام بركان يا آخر اخرت خوي خالقي عامل و تواوي مخلوقات لها امر شانك امر صادرك تسخيري تشابتلائي و اام نوع مخلوق مخلوق كامركان او اجين بمامورك يعني امان مسؤولي اجراء ثرمانك او لا باشي تسخيريا و مسؤولي امر تشريعي كاني او من الضباء المباررة لك وبتايبت روح لنا وجمع ملائكة كالزمين إن زالي آأم منزلوا منزلتان ترى نقشي أساسي كلمة الروح لأصل بمعنين فسهروك روح و الريح يشكى من منايبا يعني هواي متحركه هاللماته بس روح حركتك يعني و او ديانات من حركة محركي او اوبتي اميلجري الروح كحركتي و منشئي حركتي محركي امسح و اختيك او ديانتي تنناو القالب ابيت منشئي امهم و حركتي لا انسان صادر ابدا لذنين اي يموت ازم حركه جاء نظر بويك الروح مايه حياه وقتك هاتنا ونبض حركتي الحياه بس دوائي دعائي بصوره استعاره ام كلمه بكار برا وبو ضع ذيك لو جتاني وامعي الحياة يا حياة ما الذي يا معنى وك بحذرة عيسى عليه الصلاة والسلام ويجري الروح كهمعي حياة معنوين وفنان جداية همعي هم حياة ما الذي كسبة معزة وكثانيكي بور تصريحي أوزين وكما زالي مرزاله زالي نربي هدايتي اندارت كي راو مرزبني شو ليكو عيا نقشي افاتي هو او ماموري تايبتي هاو غيرتني او وحيو او مرزاله هو بشر و سائل الملايكه هاو كارو زالي نسابي كاري او هو بشيك رساله او طالمازال نظر دمو فشتاليا ريان كنترول كدوا بووي كلا نظامات الشياطين بالتاليون و بختي الملائكه هر كام مسؤول كارك الا امجاني الاخرين شاء كان امجاني شا تم مسخروا الانسان فكره darnatija غشتي هر كام بجوره الله هدايه الانسان وللزمين تعظيب اهتداء الإنسان بهداية إخوة إياه نخشا جاء من تنزل الملائكة والذوء فيها أما سيغيب في المزارة أهر وكاوثمان كظاهرة كآواية الان لزمان حارة لو كتكلمك يا بابو وقتك أني أريت أخواني لو وقتها ياك ملاك يا نخوا يا ادر أو وقتا شوي قدر يا هل وقتيكي تلك شوي قدر يتوا لو وقتها يا نخوا بلاه لا أصلو روشكاني قرآن لا بياني معاني أو يكا هذا في انك يوجد استمر فعلي المضارع الطبيعي اداه و هو كتصريفها وكبي هنا الترجوع او مثلا اذا وجد ا لا اذا هي تصريف اشتقاق للراغد و وجمديه اسميه ارى ان اجمل اسميه اسميه استخدام افرغ افرغ بهم باسطه وزراعه او كالبهم باسطه وزراعه بالوطيس ارى افرغ ارى الان افرغ افرغ افرغ افرغ لا كأنتي راكشة ولا بدر غارك، لحالك لك بجثاب، أما قارتك لليادات وذويك ثام، شيء تناول جوي أو حادثة وهم بين تبرشوك ويك الساعة يتأت فيك، ويا هلا زمني أو قصصا، أفرم وتر الشمس إذا طلعت تزاور عنك. و أبيني لأن دي زيارك مخاطبين القرآن في غامريك والسلام هل هر مخاطبين هكذا كاميا لزمان و القرآن لا ينبغي أما طول لا يا لكن لانه يمكن ان هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن با علماء علمان حالی حال بزشته اکن يعني حادثات كلا بزشته وقت كروي داوا لوقتا زمان حال هوا اگر كتك لوقتا بسيغي مزارح كزمان حال يعني تعبيري ليا داوا او سينا هربكار بريتوه و يا إنسانة كمندخل بكرة أمي يا أو حادثا سمندخل بكرة الزماني هذا أمي بعشر شهادة كبت وأما بعشر تأثيري ياك آه مش لواح كافر ماي أقلم ليذ وياي لو شوا لو شواك آه ما أنا نار دخوارها أولت أذاني كم ملاك كان وبتاي بتروح لو شوا بتدري جناح أمي ياك دوم أمين شهر وقت أنزلنا معناي أولاك ابتداء هات نخوارة وي ملائكة والروح أو شوابو نجئ ترحر أو شوابو بس بلت يعني لو شوو دستيك رابة هات نخوارة وي بيدر في ملائكة والروح بوجي بهناني أو منزلة أعوامي انت قتلك يا تنسلني أولاً لإغتبات لبلغ و لكاية جاء أعمالاً دوش تلك كاية كبب وعيد دمان أخوات ملاحظة أم قد هات نخوارا ويبت تدجي أولاً رابطه دقل أو مزلاكا فرمئن جاء ام تنزل لو دا سي فتر تنها اتداقي او شوهونك همو داوشاوه اين بو بید تحققی بو بید و توابید بو هنان خوار و ایعا او اه هنا او منزلت تنظل اکن و او منزلان لو لوشاوه دا في فتر در نتیجه ولكن الملائكة ان تتعامل مع الملائكه المسلمه بان تتعامل مع لازم المسلمه بان تتعامل مع الملائكه المسلمه بان تتعامل مع الملائكه بان تتعامل مع الملائكه بان تتعامل مع الملائكه بان تتعامل مع الملائكه بان تتعامل مع الملائكه بان تتعامل مع الملائكه في ذاتي يك كيكه عاليه كما ما مايه معنوي انسان كجبريل لدغم عبديك يتلناك علوي او أولئك لآية شواري سليم عرجا فلوية تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كملائكة وروح أرون والسر بولاي أو بولاي مخام ربوبية وآميرية أو لروجة يعني للنهاية روجة ومقدار أو روجة فهنجا هذا الصالة كأيجب التكسير لبول تخليص جاء پر من نبوجہ کا يعني یعنی لنہیہ دی اورہجان وہ طریقہ بعض غلبهم قومیں في غلبہ ہیں روم دوایا مکہ مغل بول نشہ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 ك اروج فلايت خ وانا كنت وك هزار سال لو انا فت اي و اي ديماريا كان فرمان ك لاوي رو جوو الساتر كريدت رفي فرمان روايه ك وادي لاخر رو جوو بازارش بدله تو تاوي شيخ دام كان روجي او هزار خالد ايون اما جوار شيخاري ميغاييك لاخر عمري ام عالمو هيكا اما وروح دوال او دشتا هاتي شوكه البيان كان جا... ها وجهر هداية دو بشرينا لأول إنسان وتا و تا آخر فمجهر بزار شي كار أدنوا و خوايش اقدامي نهايي أكاد لبزار شكار دو بيكاني نغو جانا أميش اقدامي آواتات قوميك نابودة أما لأخير يعنا قشتي لبينبا بساتي ام دنيا أكي تاول جواية الوقت قيامتا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جاريك تملك ان تعبير وقت وختيك كالاداب دايخوى خلق جمكرا ذو محاسبه لوين ملائكه وروحيش حازرن تعا وختيك محاسبه خلق اكترين نسر اساسي درسي اتباع يا ادم من اتباعي هدايه ماموره كانش حازرن كام بشتى ماموره وبتهايبه روح معي حياه زحمة زحمد وياوى بين زامن كذا كذا. بس اذا لو شويه بضواي او لدى زامن ملايكه زي سيانكه و نخباره وبتدريج كم مبداك او شويه ام تدريج او اذا ما وقتك او منزله بشبهت اخواره كما ويبسو سويسار بإذن ربهم ديارك هاتن اخواره ويبس ملائكة اليوم بضابطهو قاعداني بلك ابيخا ونكيان إجازة ينبات إذن منك لم تسمى فعلي أذنه دمسكرا ويعني قوي داد أخصى وإذن بمعنى قوي باقصداننا أصلاك مقصود لوا أو يكا قصيد رات قبول بكرة ووقت يكا دعوى اشترك أكاد لي ويجيلي قبول بكرة لي ودر نتيجة معنى إجازة تيداني تياك مخا مساله مساله خاونه امر فرماني خاونه او اول اوين وك من طرف او وك بينين بين انسان ضمن خلاف امر معين من نتيجه من كل تتنزل من كل أمر. من الزلقان نشأت لما ترجي امر أدري يعني شيء من كل أمرا أجل فقدت ما جاي أأمك لمبقين أبيت ثوالي أمد كان غير إنسان أما مبكين. مبكين من بيتك خذي أيام ملائكة وروحك مثل ذوقك أم أمرا و... أمريك وطبعا طبعا ذلك سر كريان دجله روح أيهني وبقفيش أو ريك فسأبي أمي كذيب دوام حياتي مع معنوي إنسان ثانيا لا أروح سرتي إنما أنزلناه فس أم أمرانا أمر أو منزلة من كل أمر يعني هرشي فرمانك وضعن بأيتي بشر لعنوان خليفة العظيمة وكما قمنا بتعبيراتك لسولي يوسف آيسان ينظى آخر آية أفرمي ولكن تحديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء أم قرآنه؟ ففي ابي اول ذكر كلمه البردسيان كتاب الكلم كان باللواحون والتفصيل هرجيش ثاني هرجيش ثاني جاي كلمه دان دانه مشخص بكده لا ان القران هرجيش تواجه بمعنا مطلقه تفيله كل شيء من دواني ولا زمنه بدايه الانسان يا لا, لا باري اين هو وتفصيلا لكل شيء دجارم ده اي 50 شهر و 30 شهر ده اي 50 كتفصيل بالداخل كل شيء وقد برجيشتن من ابتدائته تكبيره نعم؟ ثمشك ده يرش من كل أمر يعني لا لا مربوط به دار في تشريحه التلاقي الإنسان أو اختل أم من أم كل أم لا ذات منشئ تنزل قاعدة يزول منشأ مكانك لمكانك لمكانة وضع مكانة اشتفتة أما لراء أنكار كتار بمنشأ بسورة ااا استعارة وكامل شون أمريكان والجاندي أميركان وضهوا الأن تنزلوا وتأخولا من شيء حركة ثانية. بس أوايد. كان لو شوا ملاكات بس ينكر ملاك الروح بحات نخوارا را تدريجي رأس بوك تدريجي تدريج تنزلت فيها نخوار وبايد. كأول أنزلناه وكان يعني منزلفك هل هل أو أيه خبرك كذبته كي شو ذو هل هلام هل هلام أو الشواه أم أدار في شو أدار في وخلبهم جاء الفرد من الناس هلامًا يا الفرد هلام أسرك الآن ضع فيها خذي شوكة شوأ الله استا مترحة ومتايبل لو أخذيني ذي القرآن ا بشاره اتمامه بناءه بسرعه انا انا مش الوراق خارك سلامك يا متلا يعني يعني قام شوا كمبدا هات نواخات نخواروي ام بدي تشجيع يجريت لاي اخير خوارب بدي و مشخص دراوي. او شوس راس سلام رزقالي انسانا بل اولا نتيجين لو انظموا او انظموا الى المتجربه تشجعك لدي حات نخواري المذلة لا أعرفش قلبي على شكل كذا حصل. هذ شو أو شو در نتيجات أو شو زاد السلام؟ لو بشراء الدنيا شوك الظرفي أو بيو اختصاصي أو شوك أو كار أو مبدئي وطراها خلي شوك الثلعة وناخد حقيقة وثكر شوك زمان فو سلامار وأداب إنسان أما لبرمك أو مبدئي أو كاري أو, أو, كاري أو حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر هدوء لي خل وك مصدر من النيل كان طماعه يطلوه مصريين بده و اش اسمي مكاني في زماني مطلع ولا كبشات مطلع عطيه اما نطلع إيش كيسائلة قرائ سبعة سبعة وعشرين لياتيو خوي واي توجه كذا كأنيش هالمستقبل بطلع عيطلع كمطلع مستقبل يومين من ما أطلع مستقبل أي فجر أجريش كطلع لي واسع إيجاد كذا نشتاه جاز او روشناي من بيان تردي تاريكي شو يقدس الشقعة أو أي درين مر أمثل إعجابي الفجر أفرمي أو شواتا وختي طلوع الفجر أنا في شعور يعني ما تنيل أو ابتداء تنزل مبدئي تنزل وإنزال القرآن ما ترحب در نتجة أو شواتا طلوع الفجر أين بشتهر سلام بن ترتيب المتوجه او هذه ليله القدر اذا ركن الشرك نزول القران به نزل الملائكه والروح لو شوا دنا هاي امريكا على شوت عيبتا امكار الريناو ومن كل امر يعني امدي هدائتي بشر وسلام يعني رزقاري نويل وايذان لاسري محرومون امدي ابتلائي فيه ليلة القدر يكجر موتاه إن هر الدعاء الأول عليك حالك يا تودي أو شو يا نك ليلة القدر دلوقتي آخر لا لا تقريبا ترى علماء ذلك من خبرك بس صيد رحمه الله رحمه الله ليله القدر اواتي صورك اوكا اعم شوى مخصوصياته بس هالك هز و بس هالك شوىك مشخصو رمضي هز كداري لحالك نعم ليلة القدر يك شوى توابوك مثلا او يجري شوي مولد شوي معراج خوى بس هالك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 يا خير من ألف شهر بيت يا ملائكة روحت نزلت يا كان من كل أمر أو خامد رجبا غاي توالى أمور بدل أم تسخير وقت ما صلّت عين رزق وعين عنده أجر من زن فوشنا فوشنا حياة مسرة وسلام لا أو شواليه في السلم التأهب كان لو شواء وكأرة في يوم كل لو شواخوا هل سلامة تقديرك اما شوكاني في سلامة غير بش تقديرك بالخطوة اختلافات تناقضاتك زورك حدودي كمششرة إلا تعيين إلى القدرة كثيرا كيف تشترك عن لسر أم أساسا كتصور يعنواك وكليلة القدر أو خصوصياتك كأول شوكة بموتية ومسالة شبك الله تشور رواهتي متعذبون متضاربون که هر کام شبکیت و من چندان سال آواح الیان کرد کام شواق گرفت. سالی بسیار ک، سالی بسیچواره، سالی بسیشش، سالی بسیحاتون آذان وان. که چون تصوریان آواکرد کام شواش خصوصیاتی کیست؟ پس اکر و شبکیت. و رمانیتش. إذا زميني في غمريكو عليه الصلاة والسلام لبيلش وتو أمشوائك بيشا او بيشات إيدي أو أكريب كأمشوائك علماء الصوريانك شرفك كمسارك وكسيحك وكسيحك أي دواية تانا أقر كنيش إشكارك عندليك في غمريكو عليه الصلاة السلام لا دي لي شو تقولك من ده القرآن من لو ألا لو حافظكروا داوى شاد دي لي شو كان وحكم دامر زمن زود فرویم نبینیم که کام شو بود بلند آریم نبینیم که دروازه دشمن آخری را می‌دانم. در نتیجه يعني می‌دهید نبیش وقتی که یاند چشایک داخل آوار ویداد حاوی شد کافی است. نک امیک شیک آب و سیاه را مواجه. آخر اولش که حتی هاتونه سر امیک لو الشوام عباده كلب لعبادتي هزار ماني في الباشره أصلاً الامريكيك لا اسطول وقواعد مقرر لبناتيك على عليها كاسوا الامريكيك لانسان شريط بادشه بقى هزار ماني كلمه عبادتي كلب كقاعده اوي لا هذا شو جزاها ترا شايف كاري انسانه تريث وترا شايف استعيق وشيء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 هل وجدتم ان تشتروا بانهم ك يعني او بانهم باشتربوا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا خديش يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا بانهم يشتروا عجل وغزق وحياة وموت وصعادة وشخاوة وماذا نتشي ومعناك وكوانا تصوير كنوكا هرس شغي قدري هرسكا واي اوانيكا لو صلاة كل امر لجسوريكا افرمين انا انزلناهم ابي انا اوانيكش لقد قدر الشغل واعي اوشتانه على زميلي هديه على زميلي هديه على زميلي و انسان بطاسيه لكن لك شغلانه ان زميلي جامد و يلي كرهه كانت تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان تفرغ في ان ان اجالوا رزقوا امانه وقت التعيين اكرم كان في تسخيريه وجه شيء منائقوا بين اخوات وان كل امر كل امر لزميلين او من زملاء لزميلين احنا جيدي منائقوا فاظوا هو بي امر لزميلين قدر عند ذا الياريكين وتوابعها وانك بدايت بشغلات عاوزين نعرف تفاصيل كل ابركيو في ذلك كل شيء يا طقس لا كلش لا تمامش لك هي جايئه او هاوردني كل يوم كبوانه دشتي زميله صار قربه او ك انسان دتمانه اوكانه ناس صار جارنا مطوبه كان ترتيبه الشوي قد الشوي بالمنشور يدرس عليه طالبان وقت إنسان انسان اجى من في صوركك اما يا فيه وسيدي الله أنا بيانك هذا أو بثا نبأ تفتيه أو ذكر ذكر كلية. أنا لا من أي ياجبولي أن شاء لش ما كان إسلام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 اوي كماني السلامي شكر السلام كالذب الخاتري اعمل مسألي يعني دينة دي القتل من مطلح كرابي الحديثات معتمرها كيكي كان كي حضر في عائشة كغم الإخوة عليه الصلاة والسلام ترمون تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان كحديث البخاري ومسلم رحمه الله كجديد قرأين بشوين ليلة القدرة لذي أخير رمضان يعني بشوين أو شواكيات بولي أو شوايو, أو شوايو أو لو أو وهذا شانك كمتناسبة لغل أو مديدها كهذه النسبة الضغطة لكي من قام ليله القدر إيمانه واحتصاله وفر لهما تقدم من ذلك كذلك لشوي قدرها قيامته أو تقيامه شوي قدر بيضار بيضار بيضار بيضار. خیام اوجوره که کراین بیان میکنه بعد یک لحظه وقت که فیض جو کوتاهه، کوتاه نشونه سر سکیل متوسطانه میشه درجه میذبتوستی. لانه چه چه دیگه که انسان میتونه تا آخری میبینه. اونو جال جال جی نمیبشه که بیاد. بیای وید مطلبی است. اما آموزشی منعیه. کسیک شاید خبر خیام کم او شو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 يتوى ميزاني عبوضييتو بندهجا عقر آوائيك الحقيق حويتك للخجم هم ثلاثي عايشة أفر ويكا وتنبى سوا الله عليه الصلاة والسلام شوي قدر اتفاعتم لو من بينام قيام تدو شو بيدارين كل چي بيجي مناسبة اللهم إنك عقل تحب العقوة فأيضا زور عفو داري وخوشني دل عفو فس قزشتم ديالك قناها كان لستلم فالقرالايا عن ضوء شعف واشيدك و أفهمتك ولكن امامنا ان نعتبر بانه يمكن ان يكون لدينا في من اجل المساله بين المساله بين المساله جاء المساله بين المساله بين المساله بين المساله بين المساله بين المساله بين المساله بين المساله بين والكتاب المدين لا انزلناه في ليله مباركه قسم بكتاب الروشان قرقه بيان قرقه كي يا ام سوره كل قران ترى. أرادة ام سوره مزيكتره اراديه ام قمتره و انجار اشكالك يا زيد كاغر ام سوره ام سوره كي لا شو عاد صالح هل يوجد هناك شو مبدائ من القرانك او شو هو اكرى نكتبتي هل نقوم هاد القران رجع لايش والله سامكم انا ودك بس عاوز دقيقه اخباركم خوب بشكل قناه اولاد فلان مش دي مصدر برك الله في خيرك في دوام مترفي خواه يوم مبارك عليك اوا خيرك في كتابك و في خيرك لخيره تجاهك قران من الله القران الكريم مبارك بني شوافه بانزال القران الكريم انكم ما تنزيدين أقول شونك إما من رجل فشدار ذهن ده بيجي الإنسان، إذا أول جوان ما من السلام عليك للسورة السلام. and فيها يفرق كل أنجح من عندنا بيان لو شوائح هالشي أمريك وكنترول كندي إنسان بين السرير سلام لي برو وقال أمراهن وقال أمراهن وقال ليه برونا بديوب البختي بجد لو شوائح جاءت ليه و أو أنتني ما بترد على مواصلة ليه تفكوا الوقت نزلوا فعل مزارعة ك ااا لك وتصوير حالتي دون بيانتها كما بدأي فتكأو شوابوا وفرضنا وقت تفصيلة،, تفصيله كل شيء لو شوان دس بيك راف بجاكر دنوو دان دان كنظني هرشي أمرك حكيمة أمني حكيم يعني أو أني واق وك حكما وكتون لغارك أس كنترولك أنه يدري من إنسان كنترولك <تصفيق> لا ترвис سلام الرسول عليه السلام من عين بون إنا كلنا مرسلين رحمة من ربك، شو كآخر أنا إن ربي رحمة من توبي أم, إمهو أم, إمهو أم, إم دا دا دا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 هداية إنسان وآيات قشت أمري اللي بزمينيك آمين أمري كوان السادر كبير ونهار بل رحمته تترك خاورك مخاطب القرآن وكعبارك لنهار بل هداية أو رحمته يعني ادقتك ضمن آيات يم سوري شهر أو بيانك آكاد كل أمر يعني أمري هداية إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحمي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين كالامانه دان دان ابي الانسان دقت يانتيان كان بشتي او اسماتك كاوشه ومباركه مبداي نزولي ام قرانيك دان داني امركاني خويتيان مر اندالیزی، لودیاری، کراو، مرزبانی، کراو، جاک، کراو، متوجه بوده‌جمهوری که هر کاری گوشیک انسان را ده. ایمان نازل ملخواره و نوشو مبارکا مبارک بودی و اندالیم کردی. چونکه این همون زن بوده مشتری هندم و این لازم بود کام کار دادن و اندالیم کرد. مباركة ثم لو شواذا سي فيكرات جاكد نوي هرشي أمري كنترول كنن ليه إنسانا أمريك لاترد إما وصادر أبنك يار أمانوانا أمري لك هرشي أمرا مرضو أجلو حياتو موتو أماناكا لو شواجي أبكد نوي مرسل رحمتي لترقى يعني رحمتي يا لك أمدي تشريعين نار دنيا رحمتة أمي دنيا بسدة في رحمت بون خاتم القرآن نك أمدي تسخيرين يا ليتني أجل ورزق وأمانك شيء أوانه إني أو إرسال يعبد إنسان تانية وأبفرز أيك به النتيجة فيها نجابة إنسان لوبون وإنسان إرسال هذه لو إنسانة يا ليكني أمدي تسخيرين مش رحمتي مازی کشی نخمت بو بشکل افتادی بشن و اوش لدواهی تعلیم کاد که چون او سمیع و ما خواونی سماوات و ارد ما بین هماز دونی همکارانی کاد یعنی بیانی آگاهی کاملی بیستنی تواوی اقفکانی بندگانی ثوابي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 خاتامي اجتاني ما لازم كان مشكل كرادين باللي يمكن قرايه طلب ان الله رحمته لون من هدايه ابو الانسان جاءت الذي انزل فيه ودليلنا الناس وبينات من الهدى والفرقان كام شبي قدرا امش المباركه كما رمزنا كافرون لا من رمضان او لا هيك قران تبي الله وراء كدات بخاف او كل اكامل وبينات به دلائلك روشنجد هم من الزميني هباريتا وهم من إجياك نواحك لباطن أما أما من أنضم من عندنا جاء بعيش كافر من الصوم لا فيها الآن هالوقت أوي كاميرا وثمان كتادي مبين كي شون أو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 أم إنسانا أول جاري كقرآن إبو نازو الأبيد شون أول جار إنسان أمري إبو نازو الأبيد جدين تلقي أكاد أعوها إلا مشوعة تلقي جاء فقط في شكاً من زمناك لو تروجي اخي رمضانا يعطيك السلمة هل لبعض الروايات اما الاعتكاف بالمسأليك المستقلة فالذيلي اوه كنا سوري بقراء الاعتكاف بالجيال اما واما مينة القدر هي تشارب ونكرا بليه الاعتكاف اخوين اذارة لو خلوتي سالة عنك لتروجي اخيري رمضان دعي مكة بالزمينة وساعد دعي طريق لي روزي بوز لو فيش صفاي روح دعي مالذي درني بيابوا او خلوتي سالة عملكتير لا اتفاق فيك لو درجة أو او أثريت أو يحبك فيها كريت شيء قدريش فلعني بترنك أميك أو يحبك